إلا الحمد بالله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعبادنا من يده الله فلا مضدنا ومن يضلد فلا هادئا وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اقتقوا الله حقا تقاتل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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيلًا يُصْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْتِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَادَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور احتفاظها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون فإنه مما لا يغفى عليكم أن فصل الصيف قد اغترب أجله وحان قدومه وفيه تكثر الأعراض والأفراح وتتجدد في قلوب كثير من المؤمنين الأحزان والأقراح كل يوم وحين إذا رأوا كثيرا من أبناء الإسلام والمسلمين لعبت بهم واستهوتهم الشياطين ذات الشمال وذات اليمين إن من أعظم التي تشيع وتبيع في هذا العصر المريع سماع الغناء فما هو حكم الغناء في الشريعة الغراء أيها المسلمون إن تحريم الغناء والمعادث بكل أنواعها لا يغفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فلنت بغريب شناعة الغناء على أصحاب العقول السليمة والأخلاق المستقيمة ولكن حسبي أن أذكركم بالحكم كما قال سبحانه وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنون إن الحريف وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين إن تحريم الغناء قد جاءت به النصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي المصطفى فصل الله عليه وآله وسلم ومن آثار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فإليكموها فاحفظوها واعملوا بها تفلحوا بإذن الله جل وعلا أما من كتاب الله ففلاك آيات محكمات غير متشابهات الآية الأولى من سورة لقمان ألا وهي قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويدخذها هدوى أولئك لهم عذاب مهين قال الحاجد بن كثير رحبه الله تعالى عند تفسير هذه الآية لما ذكر الله تعالى حال السعداء وهم الذين يهتدون بكتاب الله ويستفعون بسماعه كما قال عز وجل ألا بذكر الله تضمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبا لهم وحسن مآبا بعد أن ذكر الله عز وجل حال أهل القرآن عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا عن الانتفاع بسماع كلا لله وأقبلوا على استماع المزامير والغناء في الألحان وآلات الطابق فلا يجتمع الغناء والقرآن في جوف رجل واحد كما قال سبحانه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه روى ابن جرير بسنة صحيح عن أبي الصهباء البكري أنه سمع عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو يسأل عن هذه الآية الكريمة ومن الناس من يشتري لهو الحديد ليضل عن سبيل الله بغير علم فقال ابن مسعود والله الذي لا اله الا هو والله الذي لا اله الا هو والله الذي لا اله الا هو انه الغناء وافسد بهذا القول ابن عباس وجابر واكرمه بن جبير ومجاهد وغيرهم ولكن لقائل ان يقول انا لم اجتر لن هو وإنما أنا أسمع إليه فقط قال قسادة رحمه الله قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال لعله لا ينفق مالا ولكن شراؤه استحبابه بحسب امرئ من الضلالة أن يختار حديث الضاطل على حديث الحق وأن يختار ما يضر على ما ينفع أيها المسلمون إن العلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا عن أحكام البيوع جعلوا من البيوع المحرمة بيع الجوار المغنيات وبيع آلات الطرب فلقد كان معروفا في الزمن الأول شراء الجواري وبيعهم وذلك معنى قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير من فجعلوا من البيوع محرمة بيع الجوار المغنيات ما هو الدليل على قولهم حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحذ بيع المغنيات ولا شراؤهم وأكل أثمانهن حرام وفيهن أنزل الله عليّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عن سَبِيلِ اللَّهِ بغير عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ كَمَا اسْتَهْزَأُوا وَمَا اسْتَهْزَأُوا بِسَبِيلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا ثُمَّ مَتَّعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ ذَكَرَ وَصْفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَهْزَأُوا الَّذِي هو أدنى فقال سبحانه وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أمين إنه والله حال أهل الغناء والطابق إذا ذكر قرآن الرحمن اشمأت قلوبهم وأعرموا عنه وإذا ذكر قرآن الشيطان إذا هم يستبشرون فبشرهم بعذاب أليم أما الآية الثالية القاضية بتحرين مزالين الشيطان فهي من سورة الإسراء بعد أن ذكر الله عز وجل قصة آدم مع عدو الله إبليس أهبطه الله عز وجل من الجنة إلى الأرض بسبب استكفاره عن أمره سبحانه خبر الله عز وجل في هذه الآية فعظم داخل الشيطان فقال سبحانه قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستجد من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا برواه قال مجاهد رحمه الله تعالى صوت الشيطان هو الذهب والغناء صوت الشيطان هو الذهب والغناء فكمسة فز الشيطان من الناس فجعلهم جنودا له يستعير بهم على إضلال ابنائهم وذرياتهم والله المستعاد الآية الثالفة القاضية بتحريم الغناء من سورة النجم يقول الله عز وجل فيها معاذبا من لا يتأثر بالقرآن العظيم ولا يذكي عند سماعه أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا وأنتم سامدون قال ابن عباس رضي الله عنهما أي وأنتم ممنون في لغة حمير وهي لغة يمانية يقولون للجارية أسمذي لنا أي غني لنا وكذا قال عكرمة رحمه الله تعالى فتأملوا أيها المسلمون ثلاث آيات في كتاب الله جل وعلا كلها تقضي بتحريم الغناء وآلات الطرب بكل أنواعها فأين هي عقولنا السليمة وأين هي غيرتنا على أنفسنا وأهلينا نسلم بتحريم الربا والسرقة ولا نسلم بتحريم الغناء فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة واعلموا أيها المسلمون أن الغناء إنما حرم في مكة المكرمة قبل تحريم الخمر فالخمر إنما حرمت في المدينة النبوية في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة أو السنة الثامنة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سنتين أو لماذا قال العلماء حتى تطهر قلوب المؤمنين من مزاهير الشيطان فتأيا وتقفل على كلام الرحمن تبارك وتعالى فسوة الإسراء أيها المسلمون صورة الإسراء مكية وصورة لغبان مكية وصورة النجم كذلك مكية حتى تعلموا أن الله جل وعلا العليم الحكيم الخبير صهى قلوب وأسماع المؤمنين من مزامير الشيطان حتى يخشعوا بذكر كلام الرحمن ومن جهتكم رأيها المسلمون فإن كانت الخمرة تسكر فإن الغناء أشد إذكاراً منها فمن سجر وشرب الخمر سرعان ما يفيق بعد مثل يسيراً ولكن سكر الغناء وآلات الطاب يبتع, يبتع على أصحابها أبواب الدنيا وجهواتها ونزواتها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى الغناء بدءه من الشيطان إذا من الشيطان وعاقبته سوء الرحمن فلا يفرق السكران من الغناء إلا أن يشاء الله رب الأرض والسماء فهي بضاعة المزيان وفئتة البضاعة قال أحد الحكماء وما أحسن ما قال لما تكلم عن حال من تأثر بالغناء وآلا في الطلب سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع وعند الوزن ما خف أوربا ويعلم ما قد كان في حياته إذا صارت أعماله كلها في هبا سعى هداء الغي والهدى فمن ذا يجيبه فقال لداع الغي أهدا ومرحبا وأعرض عن داع الهدى قائلا له هوايا إلى صوت المعاذف قد صبا أقول الذي فاسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاتغفرون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعزه عوجا قيبا لينذر بأسا شديدا من لدنه وينذر الذين قالوا اتقل الله ولدا أما بعد أيها المسلمون اعلموا أنه إلى جانب الآيات التي ذكرناها في الخطبة قولا فإن هناك أحاديث كثيرة تقضي بما قضى به القرآن ألا وهو تحريم مزمار الشيطان نذكر بعضا منها أما الحديث الأول فهو ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيكونن أقوام من أمتي يستحلون الغير والحرير والخمر والمعاذف ولينزلن أقوام إلى جنب علم إلى جنب جبل أو بناية فيبيتون في لهو ولغو فيضعوا الله عز وجل عليهم العلم هذه البناية ويمسقهم فردة وخنازيل هذا الحديث أيها المسلمون علم من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وهو شوكة في حلوق كل من أباح الغناء من الدعاة على أبواب جهنم فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الغناء إنما حرم من, من أجل شيئين ضارين من أجل كلام ذبه وفيه ومن أجل الآلات والمعاذف التي تصحب هذا الكلام بل لو كان الكلام حسنا فإن المعاذف وآلات الطلب محرمة على كل حال كما أن الكلام الفاحش محرم على كل حال سواء كان في الغناء أم لم يكن في الغناء فلله الحمد من قبل ومن بعد أيها المسلمون إن هذا الحديث الذي نقرناه يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام من المسلمين من بني جلدتنا في آخر الزمان يستحلون الحر الحرى والحليل أي يجعلون الزنا عياذا بالله حلالا في أعينهم ويستحلون كذلك الحرير للرجال فيدبت الرجال الحرير ويقولون هو حلال وكذلك يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمها وكذلك يستحلون المعاذب وآلات الطرب والموسيقى بكل أنواعها وأشكالها ويسمون الغناء بأسماء شتى فتارة يسمونه باللحن الجميل وتارة بالصوت العذاب ولكنه يجر صاحبه ومستمعه إلى سوء العذاب عياذ بالله قال النبي الصالح إتماما للحديث السابق وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ إِلَى جَنْبِ مُخَيَّمٍ أو مكان أو بناية فيبيتون في لهوٍ ولغوٍ فيضع الله عز وجل عليهم العلم وتسقط هذه البناية عليهم وينسقهم قردساً وخنزير وهذا والله أيها المسلمون قد حدث ما أخبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ومسخ الكثير من الناس فقد لوحظ في مواطن ومناطق ليس فيها قرادة ولا خنازير أصبح فيها الناس فوجدوا مثل هذه القرادة والخنازير وهذا النوع من المسخ يسميه العلماء المسخ الحقيقي أن يمسخوا قرادة وخنازير حقيقة وقد كان هذا معروفا في بني إسرائيل وما, وما هي من الظالمين بزعيدة كما قال سبحانه ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبس فقلنا لهم كونوا قرادة خاسعين وكما قال سبحانه قل هل بنبئكم بشذر من ذلك فثوبة عند الله من لعنه الله وغطب عليه وجعل منهم القرادة والغنازير وعبد الطابوت والنوع الثالي من المسخ أيها المسلمون هو المسخ المعنوي ليس مسخا حقيقيا وإنما هو مسخ معنوي في صفاة الإنسان والذي كبر عياذا بالله في أوصاق المسلمين فقد أصبحت الكثير من المسلمين يقلدون الكفار في كل شيء في لباسهم وأكلهم وأعيادهم وهذا التقليد الأعمى هو من خطائص القردة المعروفة بتقليد كل شيء وأصبح الكثير من المسلمين كذلك لا يغارون على أهلهم وأزوابهم إلا مرحمة الله فجد الواحد منهم يجلز مع أهله وعائلته أمام القنوات الهدامة عري وفحش وغناء يصف الهدود والنهود والمفاكن وهو جالس مسرور فرح فقور كأنه يستمع إلى محاضرة عالم من العلماء ولا يحرك سافنا إلا أن يشاء الله فأين هي غيرتنا أيها المسلمون أين هي استقامتنا أيها المسلمون أين هي عقولنا أيها المسلمون وأما الحديث الثاني القاضي بتحريم الغناء وآلات الطرب كلها فهو ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنسك بيد عبد الرحمن بن عوف وانطلق إلى ابنه إبراهيم فانطلق عبد الرحمن بن عوف والنبي صلى الله عليه وسلم في لذن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم وهو يجود في على سكرات الموت وكان ابنه إذ ذات صغيرا عمره لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا سنة ونصف سنة فلما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمل ابنه إبراهيم حمل ابنه إبراهيم ووضعه على حجنه فبكى فبكى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عبد الرحمن بن عوف أولم تنهى عن البكاء يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام لا ولكني نهيت أو نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين وفي رواية نهيت عن صوتين ملعونين صوت بازمار عند نعمة عند فرح بكل أنواع وصوت نياحة عند نعمة فتأملوا أيها المسلمون كيف وقف النبي صلى الله عليه وسلم الغناء لأنه أحمق ملعون في نفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الباطن لا شك في ذلك ولا ريب جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يستفتيه ويسأله عن حكم الغناء فقال له بن عباس رضي الله عنهما يا هذا أرأيت لو جاء الحق والباطل يوم القيامة فمع من يكون الغناء فقال له ذلك الرجل مع الباطل فقال له ابن عباس ارجع يا هذا فقد أفيت نفسك إذا كان الغناء يحشره الله عز وجل مع الأعمال الباطلة فهو ليس بحق فهو حرام حرام حرام فقال له ابن عباس يرجع يا هذا فقد أفيت نفسك مصداق هذا قوله تعالى في سورة يونس فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون أيها المسلمون لقد شدت السلف الأولون في أمر الغناء وجعلوه من أكبر الكبائر عياذا من الله لأنه يصرف ويصد عن سبيل الله وعن ذكر الله سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن الغناء فقال الغناء ينبت النتاق في القلب كما ينبت الماء الزرع وصدق رضي الله عنه فمن تأمل أحوال المغنين وجدهم يقولون ما لا يفعلون فتارة ينبحون وتارة ينمزون وتارة يحزنون وتارة يفرحون فأساس الغناء الغناء الكذب والله والعز مصدر ذلك قوله تعالى في صورة الشعراء والشعراء يتبعهم الغارون ألم تر أنهم في كل واد ينهمون يتكلمون في كل فنز إذا كان مدحا فهم السابقون وإن كان رفان فهم السابقون همهم جمع وتحصيل الأموال ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وأنهم يقولون ما لا يفعلون وكذلك أيها المسلمون من فاسد الغناء وأضراره أنه يدعو إلى الذهر واللعب ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فأصحار الغناء أيها المسلمون فأصحار الغناء في هذه المسألة يشبهون أهل النفاة من حيث أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا قال جد وعلا واطفا للمنافقين إن المنافقين يخالعون الله هو وخالعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء وَمَنْ يُضْلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَكَذَلِكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ الغناء مَفَاجِدَ الْغِنَاءُ كثيرة لا تعد ولا تحصى من ذلك أن الغناء مفسدة للقلب مفسقة للرب وإن اتعى أصحاكم أنهم يصلحون ولا يفسدون قال سبحانه وتعالى واصف للمنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المجسدون ولكن لا يشعرون وإن المتأمل في أحوال أهل الغناء والطرف يجدهم من أفسد الناس قلوبا وأسوأهم خاتمة فلا يغني الواحد منهم إلا وقد شارب الخمر أم الخبائف ولا يخفاكم خاتمة الكثير منهم منهم من مات وهو سكران ومنهم من مات وهو يفسق ومنهم من مات وهو يزب الرحمن ومنهم من مات وصورته صورة شيطان فلا يستوي الأعمى والبصير ولا يستوي هؤلاء مع أهل القرآن خالجة وعلا لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ما سبب فوزهم فنزبهم وتذكرهم لكلام الرحمن قال عز وجد بعد هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته غاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأنفال نضربها للناس لعنهم يتفكرون فهم يتذذبون في الرحمن أما أهل الغناء فإنهم في سكرتهم يعمهون ولإبليس متبعون خروا على القرآن عند سماعه صما وعميانا ذوي إهمال وإذا تل الطار عليهم سورة فأطالها عدوه في الأذقار حتى إذا جاء الغناء لديهم خشعت له الأصوات بالإجلال يا أمة, يا أمة لعبت في دين نبيها كتلام بالصبيان بالأوحال اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك